Bis midden, héroe, ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك omdat ik de afgelopen jaren ben, تا وَوَجَدْتَ كَعَائِلِينَ فَأَوْقَنَا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وأما سائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم